ريبيا صوره تقديم الشيخ العزيز عش الوصيفي حفظه الله ورعاه وهذا في التاسع السادس من شرح كتابه ظلالات المقربين في عقيده للموحدين يوم الثلاثاء السابع من ربيع الاخر 1444 هجري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 فقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه وقلنا الأول يعني الأول بلا ابتداء ومعنى الأول بلا ابتداء يعني لا اوليه له وهو ايضا الاخر بلا انتهاء يعني لا آخرية له يعني لا نهاية له سبحانه وتعالى الفلاسفة كانوا يستخدمون اسم القديم بدلا من الأول والقديم عندهم اسم خبري يدل على وجود الله تعالى ولكنه لا يتضمن معنى. حسنا فهو مجرد خبر ولكن القديم اسم منقسم بمعنى ان هناك قديم ازلي بلا ابتداء وهناك قديم متجدد يبقى اذا القديم كما بين شيخ الاسلام رحمه الله عليه ابن تيميه الحراني قديم ازلي يعني بلا ابتداء أو بمعنى أول بلا ابتداء لكن الأول أفضل في الاستخدام بالنسبة لآل السنة والجماعة لكن هذا باعتبار انتشار هذا الاسم عند الفلاسفة وعند المتكلمة يبقى القديم واحد قديم أزلي بلا ابتداء وهناك قديم متجدد قديم متجدد مثل القمر فان القمر يبدأ ضئيلا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يبدأ في النقصان حتى يعود ضئيلا ويصغر قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يعني ينزل في منازل متتابعة حتى يعود حتى يعود كالعرجون القديم العرجون القديم وهو عذق النخلة, عذق النخله وما هو العذق العذق كل فرع له شعب كل فرع له شعب وهو الذي يخرج في اطرافه الرطب والتمر والبلح المعلق في الشجر فهو العرجون القديم يعني يبدأ مستويا ثم يلتف حتى يصير كالهلال معوجا كالعرجون القديم أي كالعذق الملتف المتشعب في النخلة كنا في معنى الأول أيضا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا تفسير لمعنى الأول قال لم يلد ولم يولد يعني ليس له ابتداء وهم إذا تكلموا عن عيسى عليه السلام فإن عيسى له ابتداء وله انتهاء عندهم في أنه قتل على الصليب وعيسى عليه السلام جاء بسبب كلمة قالها الله عز وجل يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى أن قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء يبقى عيسى له ابتداء وأيضا عيسى إذا نزل في آخر الزمان عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يموت ويدفن في الأرض ولكن الله عز وجل أنجاه من بني إسرائيل ولم يصلب وما قتلوه كما قال تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وقال تعالى بَلْ الله اللَّهُ إِلَيْهِ سبحانه وتعالى يعني رفع عيسى عليه السلام على جناح ملك إلى السماء وأنجاه الله عز وجل من كيد بني إسرائيل وما كان الله عز وجل ليسلم نبيه ورسوله عيسى إلى خصومه وأعدائه لأن الله جعله آية فلا بد أن يبقى آية وكنا أن الله عز جل واحد أحد لا قسيم له في ذاته موجود بأسمائه وصفاته وفسرنا الفرق بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا ولم يكن شيء قبله وما ورد برواية أخرى كان الله ولم يكن شيء معه وفسرنا أن قوله لم يكن شيء معه يعني لم يكن معه قديم أزلي فكل ما كان معه فهو محدث مخلوق له أول وله ابتداء وله انتهاء أما الله فلا أولية له ولا آخرية له وقلنا ان الله لا يعتريه نقص يعني لا يصاب بعيب سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم واليهود وصف الله بالجميع العيوب ولا يلحقه فناء قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وبقاء الوجه دليل على بقاء من قام به الوجه وهو ذات الله عز وجل فذات لها صفات لا يلحقها فناء ثم نبدا من قولنا وهو أعرف المعارف في الوجود في الوجود كله الوجود أي الوجود الموجود وكل وجود قبل هذا الوجود وكل موجود بعد هذا الوجود فالله أعرف المعارف فالوجود المطلق لا يعرف له ابتداء أما هذا الوجود الذي نعيش فيه فله ابتداء وله انتهاء كما بين الله تبارك وتعالى خلق الله السماوات والأرض قدر الله مقادير الخلائق كما هارث عمر صحيح مسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنه يعني خلق السماوات الأرض له ابتداء وخلق آدم له ابتداء المعارف أعرف يعني أشهر المعارف المعرفة المعرفة والنكره المعرفة والنكره اسمان متضادان في لغة العرب المعرفة اسم يدل على معين لا يتناول غيره فهو يخص مسماه يعني لو قلت احمد فهذا ينزل على الشخص الذي تطلق عليه هذا الاسم فهو يخص هذا المسمى احمد رجل رجل هنا يطلق على احمد المعروف فهذا معين معلوم رأيت في ال رايت الناس رجالا قعودا او قياما فانت لا تستطيع أن تحدد من المقصود من الناس هنا لكن ال... وهذا نكره لكن عندما تقول ما دل على معين يت... لا يتناول غيره فيخص مسماه وبناء على ذلك نقول أن كل اسم في العربية له حقيقة تدل على مسماها لو أنك قلت فرس فالفرس هنا يشير إلى كائن معين له صورة معينة في الذهن موجودة في الحس مشاهدة مرئية فلا يمكن أن تطلق الفرس على غير تلك الصورة إلا إذا كان هناك قرينة تدل على إطلاق الفرس على غيره فالاسم في لغة العربية يدل على حقيقة بذاته او يدل على حقيقة <تصفيق> بقرينة في الجملة التي أطلق فيها ولذلك هذا قول من أنكروا المجاز أنكروا المجال باعتبار أن كل لفظ وضع في العربية له حقيقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بين أن كل ما يطلب في لغة العرب له حقيقة بذاته أو حقيقة بقرينة تدل عليه لو قلت أحمد أسد رأيت اسدا شجاعا وتقصد به أحمد فأحمد في الحقيقة أسد في الحقيقة أسد وهذا اللفظ يستخدم بقرينة موجودة في أحمد وهي القوة والشجاع فهو فرس عندما تقول فرس مع وجود القرينة فإن هذه حقيقة أطلقت على أحمد كما أن الفرس إذا أطلق مجردا بذاته فإنه يدل على حقيقة معلومة مشهودة للناس معروفة للناس. وهذا يخرجنا من نطاق الكلام في المجاز بالكلية. اذا عرفنا, عرفنا معنى المعرفة فالله عز وجل اسمه يدل على مسماه هنا مسألة هل الاسم مشتق من السمه يعني العلامه أو بالضم السمه يعني العلامة أم أنه مشتق من السمو وهو العلو والارتقاء ذهب الكوفيون على أنه اسم مشتق من السمه او السمه بالكسر أو بالضم بمعنى العلامه هذا هو قول الكوفيين وهم هي مدرسه من مدارس العرب في النحو اما البصريون فقالوا الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتقاء فالاسم على على المسمى متضمن حقيقة معناه يعني اسم الله عز وجل فيه من المعاني العالية الراقية وليس مجرد معرفة اسم علم يطلق على الله عز وجل فقط بل هو معرفة تتضمن العلو والارتقاء اسم الله عز وجل أعرف المعارف المتضمنة للعلو والارتقاء في أسمائه وصفاته وذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى قلنا كما قال سبويه رحمه الله سبويه قال وهو أعرف المعارف في الوجود سيبويه رحمه الله هو عمر ابن عثمان ابن قنبر الحارثي يكنى أبو بشر هذا من بلاد فارس من شرال وهو امام النحاتي وهو اول من بسط علم النحو في العربية يعني رجل فارسي وانظر الى كونه رجل كان رجلا فارسيا في ذلك الوقت كان اهل السنه لهم شان ومجال كبير وكل من اسلم من بلاد العدم بلاد الري بخارة، نيسابور، بلاد فارس في أول الزمان بعد دخول الإسلام كانوا عباقرة وعمالقة في لغة العرب فانظر إلى سباويه هذا اسف فارسي وأصله مشراز ولكنه كان رأسا في العربية حتى أن الناس يرجعون إليه في علم النحو والأدب وقد تعلم سباويه رحمه الله تعالى كان محبا للعلم ونشأ محبا لعلم الحديث رحمة الله عليه تعلم سبوه علم النحو والأدب من شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في البصرة أي في بلاد العراق في البصرة كلمة سبوه كانت كان لسبوه خدودا قريبة إلى الحمراء وله رائحة جميلة تشبه رائحة التفاح فكانت أمه تدلله بسيبويه كناية عن رائحة التفاح وعن جماله رحمة الله عليه قلنا الله عرف المعارف يعني ليس بحاجة إلى أن يقيم الدليل على وجوده لأنه هو الدليل على كل مدلول والشاهد على كل مشهود ولو ولو له ما عرفناه ولا عرفنا شيئا في هذا الوجود له تعالى الحكم العليه التي استحق بها جميع أنواع المحامد وبها أي بالحكم تصمد إليه جميع الخلائق يعني تلجأ إليه جميع الخلائق فالله عز وجل ليس محتاجا إلى دليل يدل عليه وإن كان الله قد جعل دليلا حسيا حجة على العباد يدل عليه في القوم في آيات الكون لكن الله ليس بحاجة إلى دليل قال الشاعر العربي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يعني النهار موجود محتاج إلى دليل قال شيخ الإسلام ابن تيمي الحرام رحمة الله عليه كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى لكن هنا نقول أن الله عز وجل جعل الأثر يدل على المسير كما قال العربي الأثر يدل على المسير يعني الأثر الذي هو من ضرب الدبة في الأرض تدل على أن هناك دابه كانت تسير في هذا المكان والبعره تدل على البعير انت عندما ترى الرعد والبرق ويضرب في طول السماء وعرضها تعرف أن هناك مطر ينزل فهو علامة على نزول المطر كما أن الطلق عند المرأة علامة على قرب الولادة فهناك علامات يقع الله عز وجل في خلقه على شيء يدل على شيء آخر فالاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير سماء ذات أبراج أبراج عالية وأرض ذات فجاج يعني سهول مبسوطه ألا تدلاني على اللطيف الخبير اللطيف الذي دق علمه الخبير بضواطن الأمور سبحانه هذا قول ثابت السبب يدل على وجود مسبب له النعمة تدل على وجود منعم الصنعة تدل على وجود صانع كما قال تعالى في كتابه سنريهم آياتنا في الافاق هذه الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق يعني أنه المستحق للعبادة يعني أن الله عز وجل سيريهم آياته الكونية وآياته الشرعية في الافاق الآفاق مد البصر من ناحية الغروب من ناحية الغروب عند غروب الشمس شمالا وجنوبا الآفاق كما يقال سد الأفق يعني على امتداد النظر سيرون ذلك وذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك طوائف في البشرية من علماء في الطبيعة والفيزياء والأحياء والبروج والحشرات والنباتات والأسماك والطيور علماء متخصصين في تتبع العجائب والغرائب الموجودة في الكائنات التي خلقها الله عز وجل والحاذق منهم والعالم منهم هو الذي يستدل بهذه العجائب الموجودة في الكون على عظمة الله ومن ثم على استحقاقه للعبادة والمغفل هو الذي يفصل بين هذه الآيات وبين الله عز وجل قال تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي مسحق العباد ثم قال اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني الله عز وجل يكفي دليلا على كل مدلول يعني يكفي دليلا على نفسه ودليلا على وجود الكائنات. لأن المدلول يطلق على الله عز وجل فهو مدلول عليه باعتبار أن الأدلة تدل عليه فالله عز وجل يكفيك يعني من عرف أسماء الله وصفاته كفاه ذلك عن النظر إلى المخلوقات يعني علم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن قبل أن تظهر العجائب الكونية الدقيقة يعني الله عز وجل قال فلم ينظروا إلى السماء فوقهم تكلم الله عز وجل عن تطور الأجنة تكلم الله عز وجل عن الأفلاق والنجوم والكوائب وما يحدث فيها تكلم الله عن على الإجماع هناك في العلوم الرياضية والفلكية والكيميائية والفيزيقيه دقائق ظهرت بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة من خلال القرآن آمنوا لأن القرآن كلام الله عز وجل فلم يعد لديهم حاجة إلى رؤية الآيات كي يؤمنوا وإنما كانوا إذا رأوا الآيات قالوا صدق الله ورسوله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام يبقى إذن نحن نعتقد أن الآيات الحسية الموجودة في الكون تدل على الله ولكن لا نقول إن الله لا يعرف إلا بها وإنما نقول إن الله تبارك وتعالى هو الذي عرفنا بنفسه وعرفنا بمخلوقاته كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي قال شيخ الإسلام رحمة, رحمة الله عليه فقال تبوي ذلك عن جماعه من السلف فسئل بعضهم أعرفت الله بمحمد أم عرفت الله به يعني بنفسه يعني الله هو الذي دلك على نفسه ام ان محمد هو الذي دلك على الله فقال عرفت الله به يعني بنفسه هو الذي عرفني وعرفت محمدا بالله يعني لولا الله ما عرفت محمد ولو عرفت الله بمحمد لكانت المنة لمحمد دون الله ولذلك نحن نقول ماذا نقول أن المحبوب لذاته في الكون هو الله لما له من الكمال المطلق وأن كل ما دون الله محبوب بسبب من الله فمحمد صلى الله عليه وسلم يحب لأن الله أحبه امرنا أن نحبه وكان حبه من الإيمان به بالله تبارك وتعالى فالله أشعر أشعر معلوم في الوجود وعليه اتفقت ثائر الأمم قال سمين الحلبي رحمه الله هو من أئمة العربية والتفسير ولكن فيه بعض الاشعريه يقول في معنى اسم الله علم على المعبود بحق لا يطلق على غيره ولم يجسر يعني لم يجرؤ أحد من المخلوقين أن يتسمى به يعني ليس هناك أحد من المخلوقين تسمى باسم الله قال تعالى هل تعلم له سميا يعني هل تعلم مساميا له يعني أحد تسمى باسمه لا ما تسمى في الوجود أحد باسم الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية يعني هل تعلم له شريكا او ندا او نظيرا لا لا شريك له ولا ندا ولا نظير إذا كلمة هل تعلم له سمية يعني مساميا تسمى باسمه لا لا احد تسمى باسمه المعنى الثاني هل تعلم له سمية اي هل تعلم له شريكا له في ملكه او في عبادته لا الله واحد أحد فرد صمد هو المعبود ولا معبود سواه فهو علم مشتق من السمو والعلو بدلاله اللزوم لما له من الكمال المطلق والمعاني الفاضله في أسمائه وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واغفر لنا وتقبل منا صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته